وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إن انه كان صادقا وعدا وكان رسولا نبي وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا اذكر في الكتاب ادريس انهُ كان صِدِّيقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولائك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريات ادم ومن من حملنا مع نوح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 சாதிலிவா தன் வயவதும் இன்னும் கனவ சீய லயஸ்மீஹ நவன் இல்ல சலம வலும் ரிம் ஃபீஹ முக்கூ 114. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا 115. وما نتنذل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا